أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء Allahü essen تعفى في الذين لا يجدونك حن حتى يغنيه الله حتى يغنيه الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فيك لا تبون فَكَاتِبُوهُمْ مِنْ عِلْمَاتُمْ وَلْيَسْتِبُوهُمْ ان في في الذينا لا يجدون منك حتى يروني Dayaniyyu Allahu min أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وَتُحَمِّمُ مَالِ لِلَّهِ الَّذِي وَلَا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البضاء دنات حصنا تحصنا, تحصنا لتبتغوا رض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِكَ رَاغِيٌّ مِن بعد ko ile kudim be mu قبلكم وما أيضا من قبلكم وما للمتقين الله نور السماوات والأرض مثال نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في لجاجة اللجاجة كأنها كوكب Kanakakakabunduruyu, yu, yu, yu, مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هناك نور على هو يسبح لها، يسبح لك فيها بالغدو rijalun la tuhim shanati la zikrillah Tijaratu ve bayan فَأَفُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ القلوب والأبصار انما اعملوا وينزيدكم من فضل الله والله يرزق Ellezina keferu e ma يحسبه ظلمآن ماء حتى شيء او عند الله خاينده وانجد الله عنده, عنده فاقاه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي ياكما من ثوقه من فوقه موج من فوقه سحاب. قبض. إذا أخرج يده لم يكد يرى وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ الله له نُورًا فَمَا له من نور. أَلَمْ تَرَ أن إن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. كل الدعائم وصلاتهم Velillahi mulkus semawati vel Alam tara anna Allah yujlis فترى الودق فترى الودق يخرج من خلاله وينزل السماء من li beralin min berdin fe yusib fe yusibu bi kad usana varigiy alamu لِئُولِ الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ fəmin hımmayi yamşiğ ala batıni, və min hımmayi yamşiğ ala rijaleyin, يخلق الله ما يشاء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 ve yqlulun la feriqum minhum min ba'd دعو إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم إذا فريق من İya kulluhumul hakku ya entu ileyke muz'in Afi kulubihim Emmiha funa ey alay EM YAHFUNUNA BEL İnnemâ kân kavlül mü'minîne izâ dû'û ve ana watana ويطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويتقه فأولئك هم الفائزون وقسموا بالله, وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يخرجون لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن Allah Khabir Bima Taha Malun <Sessizlik> ve rüsûlen in te ven lehu ma ma ma mad وله، ولا يمكن لهم دينهم الذي تضال لهم، ولا يبدل أنهم من بعد. وَلَا يُبْدِلُ لَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَنَّا يَغْدُونَ يَغُدُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَقِيمُوا صلات <Sessizlik> ve <Sessizlik> <Sessizlik> سَبَنَ الْمَلَذِينَ كَفَرُوا عَجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ وَنَبِيٍّ يا أيها الذين آمنوا ليستذنكم الذين ملكت أيمان Ey manu kumu ve قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم ثيابكم من يرثي ومن بعد صلاتي عيشاء سلام <تصفيق> ثويو وراتلكم Sen mi فَٱلَّذِينَ مِنكُم مّنْ حُلُمَ فَيَسْتَذِنُكُمْ أَسْتَذِنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس فليس نجونا ح اي يضعنا فليس رائي fiye ba hun nagaym wa iramut taafifen, ne kıyır olur? Vallaah, laysa ala'n أن تأكلوا، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم. Ağabeyl dönme hatikom, ağabeyl dönme hatikom, ağabeyl ehl أخواتكم أو بيوت عامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو, أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم على لم يلبوا حتى يستذنون إن الذين يستذنونك أولئك أولئك الذين يؤمنون بال ve resulih ve ذا نوك لباض شاني هم فذ لمن شئت منهم منه واستغفر له Bismillahirrahmanirrahim La taj'alutu ha'ran suli baynakum بعضكم بعضا قد بعلم قد يعلم الله الذين يسبقلون منكم قَدْ يَعَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَهَذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنِ الْمَرْبِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ An tu sibahum fitneta, ou ما في السماوات والأرض قد يعلمت ما أنتم عليه وهم يرجون إليه فينبه bime V Allah bikul şey suda kal Allah